جمرة القلب موقدة ونصر الدين لا يأتي بعزف غانية أو بضرب دفوف بل بالجنود المجندة وزئير الأسود عند القتال ونيل الشهادة مفرحة مسعدة فتوشح بالعزم لتناال جنة بها الشهداء مخلدة متواشح بالعزم يزجهم ما قد هابه من عزمه الإحجام متواشح بالعزم يزجهم ما هو قد هابه من عزمه الإحجام متواشح بالعزم يزجهم ما ذهبهم من عزمه احجام يغشا ما هو الروع لا ينبل له قلب ولا تكبله اقدامه قلب ولا تكبله اقدامه أقدام كم ذلال طغيان في اوطانه ودهت صروح الكفر منه سهام تتواضع الأفلاك عند لقائه وتغار إثر علوه الآكام كم ذلنا الطغيان في أوطانه ودهت صروح الكفر منه سهام تتواضع الأفلاك عند لقائه وتغارئثر علوه الأكامو وتغارئثر علوه الأكامو تتحسر العقابات حين يجوزها يحدوه عزم حثه الإقدامو تتحسر العقابات حين يجوزها يحدوه عزم هذا هو الاقدام تتدفق العزمات من قسماته وبه لي نصر المسلمين حسام وبه لي نصر المسلمين حسام اسد الله في المعماعات زئره وله على صدر الفداء وسام قد صار دين محمد منهجه وأباء درب شموخه الإسلام أسد الله في المعماعات زئره وله على صدر الفداء وسام قد صار دين محمد منها جموع، وضاد درب شمخه الإسلام، وضاد درب الإسلام. يبكي لحال المسلمين وبؤسهم وتعيث من حزن به الآلام. يبكي لحال المسلمين وبؤسهم وتعيث من حزن به الآلام عاش الحياة مجاهدا ومفاديا وله أياد في الجهاد جسام وله أياد في الجهاد كسام يصحو على نغم الرصاص مرابطا وعلى سعير الرمات ينام صاغ الحياة ملح من حفظت سنة أم جاده الأيام يصحو على نظام الرصاص مرابطا وعلى سائر الراجمات ناموا صار الحياة ملحا حظت سنة جاده الأيام حظت سنة جاده الأيام هم الجهاد يعيش في أكنافه وبأرضه تحل له الأنغام هم الجهاد يعيش في أكنافه وبأرضه تحل له الأنغام يسقى من هجماته وتهد جسم عدوه الأورام وتهد جسم عدوه الأورام هم الجهاد يعيش في أكنافه وبأرضه له الأنغام يسقى معي العزم من هجماته وتهد جس مع دويه الأورام هم الجهاد يعيش في أكنافه وبأرضه تحل له الأنغام يسقى معين العزم من هجماته وتهد جس مع دويه الأورام هم الجهاد ربا واحفظه حين تعوده الأسقان واحفظه حين تعوده الأسقان واحفظه حين Don't you?